Béna ara, aní m'aglou Allah Béna, béna, تلبي يا سبابي في الحياة لا فيه تلبي يا سبابي في الحياة الله الله وزن الحاله راه كي راه يا كان قطعت الحبال او نبي قطعت الحبال او عليك داروا لك الله الله يا ربي فرجها ما يذني اني صاب للمقتى No Música Jus capa zoman i xiga ta liya Nabga rabbi tashi mai ybqa li hem Mua raha Yana da'l khater wal gafi wal lila اللي بيه واللي كان في دل برياس بابي وسر عدبي في الحياة لا فيه دل برياس بابي وسر عدبي في الحياة الله الله يا ربي فرج الله معي تنعاني صابر